Yeah. وَنَطِيحَنَّ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا لُبِهَا عَلَنٌ تُصِبُ وَأَنْتَ تَسْتَقْسِمُونَ الْأَذَلَّ لَرِجْمٌ بِالصَّخْرِ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 محصنين غير مسابعين ولا منتخب أفداد ومن يكفر بالإيمان فقد حفظ عمانه وهو قدر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 فقطم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا الله إن الله اياتنا لا لا اولىك اصحاب الجحيم يا اي والله من انذكرن الله عليكم اذهم مطر ايل ينزل اليكم اي اي تكف اي يوم كف ايدي ام واتقوا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 قالت اليهود والنصر نحن أبناء الله وأحباء قل فلما يعذركم بذنوبكم فإن أنتم بشر من من خلاطك يغفر لمن شير ولا نذير فقد جاءكم بشر ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم افتروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم من العادمي يا قوم دخول الوطن قد تسدت التي قد ظلمتكم ولن تجدوا على عد تركم فتن من at the heaven wasibit tab'a allahu mubara'an bil hajj حكيم. فمن تعب من بعد غرمه وأصلح فإن الله يتوب علي إن الله غفور ظهيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء يقولون <تصفيق> إن أوتيتم هذا فاخذوه وإن لم تحتوه فاخذروا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 السن والجروح قصاص فمن تصدق به هو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الخالبون وقفين من يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحض مصدقا لما بين يديه, لما بين يديه من الكتاب ومحرم فاحكم بينهم بأنزل الله ولم تتبع أمراهم عما جاءك من الحق بكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاء ولو الله نجعلكم منهم فاستبقوا الخيرات إلى الله ورجعكم جميعا أولبئكم بما كنتم فيه تخترقون. كثيرا من الناس لفاسقون أم لحكم الجاهلية يبغون ومن وَيَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّمَرَّغُونَ إِلَّا لَنِقْسَمُوا إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ فَضِقَّ أَعْمَالُهُمْ فِي أَصْفَدِ يَا مَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ تَتَبَّعَنَّكُمْ سوف يأتي المال لقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون سَدُّو تِلْكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَكُمْ سَاءَ وَدِّيًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إلى Oh, oh, oh, oh. قالوا بالكفر وانطج خطجوده والله لهم بما كانوا يفتون وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان وتوانى فيهم منهم في الاثم والعدوان وافلكوا الصح لبئس كانوا يعملون ولا نخذ عن قولهم الا عاقرهم قوله اللئم واكلهم الصغ لا بكسم خَلْقُ الْمُجَنَّاتِ نَعِيمٌ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ لَزِنَا دَخَلُوا إِلَيْنَا وَلَمْ يَدْخُلُوا إِلَيْنَا إِلَّا مَن كَانَ مِنْهُمْ صَالِحًا لَأَكَلُوا من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 وكلوا مما رزقكم الله حلايا وطيبا واتقوا الله ألي أن أنتم به مؤمنون لا يؤاخلكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخلكم بما عقدتم الأيمان أكفاقكم من أوسط ما تطعمون أهليكم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فضيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا هنقتم واحفروا أيمانكم كفاوة طعام مساكين أو عمل ذلك صياما صياما لألوق وبال أمر عفى الله عما سنف ومن عاد فينتقل الله منه والله عزيز من انتقال أحل صيد البحر وطعامه متاع وحرم عليكم صيد البر ما دمتم في ظلم او الذي الي تشعرون جعل الله الكعبه جنة تلحمها نضير للناس والجب وإذا تسألوا عنا حين ينزل المرآن تبدلكم عف الله وعلا والله غفور حريم قد سألنا شهادة غيركم اذا حضر أحدكم الموت شهادة غيركم اذا حضر احدكم موت حي وصيت ابنه لوعدن منكم او اصرل من غيركم ان ان ظلمتم في الارض فاصابكم مصيبه لا تحرزون هم من لا ننسى ذلك يقسم بالله فيقسم بالله ان ترتبتم ان وجدتم ولو كان لا قرنا لا نكتب شهادة الظالم ان اذا من الاخر فان عز ما انه استحق اثما I see that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 Amen.